لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وجوه يَوْمَئِذٍ ناعمة لِسَعْيِهَا راضية فِي جَنَّةٍ عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ